لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه إما أن يريه في حياته بعض ما يعد الكفار من النكال والانتقام أو يتوفاه قبل ذلك فمرجعهم إليه جل وعلا لا يفوته شيء مما يريد أن يفعله بهم لكمال قدرته عليهم ونفوذ مشيئته جل وعلا فيهم وبين هذا المعنى أيضا في مواضع أخرى. كقوله في سورة المؤمن فاما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وقوله في الزخرف فاما نذهبن بك فانا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله تنبيه لم يأتي في القرآن العظيم فعل مضارع بعد إن إل الشرطية المدغمة في ما المزيد لتوكيد الشرط إلا مقتلنا بنون التوكيد الثقيلة كقوله هنا وإما نرينك الآية، فإما نذهبن الآية، فإما تثقفنهم الآية، وإما تخافن من قوم الآية، ولذلك زعم بعض علماء العربية. وجوب اقتران المضارع بالنون المذكورة في الحال المذكورة والحق أن عدم اقترانه بها جائز كقول الشاعر فإما تريني ولي لمة فإن الحوادث أودى بها وقول الآخر زعم التماضر أنني إما أمت يستد أبينوها الأصاغر خلتي قوله تعالى ولكل أمة الرسول صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن لكل أمة رسولا، وبين هذا في مواضع أخرى، كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله ولكل قوم هاد إلى غير ذلك من الآيات، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن عدد الأمم سبعون أمة. في حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله وقد بينا هذه الآيات في كتابنا دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب ووجه الجمع بينها وبين قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم الآية في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى ولكل قوم هاد قوله تعالى فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون أوضح الله تعالى معنى هذه الآية الكريمة في سورة الزمر بقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون قوله تعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجل وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له ولا يتأخر عنه وبيّن هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقوله إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون وقوله وليؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ثم إذا ما وقع آمنتم به الان وقد كنتم به تستعجلون بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن الكفار يطلبون في الدنيا تعجيل العذاب كفرا وعنادا فإذا عاينوا العذاب آمنوا وذلك الإيمان عند معاينة العذاب وحضوره لا يقبل منه وقد أنكر ذلك تعالى عليهم هنا بقوله ثم إذا ما وقع آمنتم به ونفى أيضا قبول إيمانهم في ذلك الحين بقوله آل وقد كنتم به تستعجلون وأوضح هذا المعنى في آيات أخر كقوله فلما راه بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين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 وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن الآية إلى غير ذلك من الآيات واستثنى الله تعالى قوم يونس دون غيرهم بقوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين قوله تعالى إن الله سيبطله الآية ذكر تعالى عن موسى في هذه الآية أنه قال إن الله سيبطل سحر سحرة فرعون وصرح في مواضع أخر بأن ذلك الذي قال موسى إنه سيقع من إبطال الله لسحرهم أنه وقع بالفعل كقوله فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ونحوها من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقائنا القادم إن شاء الله استودعك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته